ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا فاذا فِيهَا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم نَذِيرٌ نذير قالوا بل قد فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن الا إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير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 يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما منتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيري ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري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 إن الكافرون إلا في غرور من هذا الذي يرزقكم إن امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا سويًا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمعة ولبصار ولفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رئيتم ان اصبح منكم ضر فمن ياتيكم بما انعي فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ معين